ما معنى هذه ترجمة اذا عرفت هذه ترجمه خلاص ما معنى هذه ترجمة و... ما معنى هذه ترجمه هذا شيء هذا مم... الكلام متعلق بما للقاعده ذات القاعده هو والأمر هذي هذي الموضوع. إيش الموضوع الامر بالفعل الموضوع موضوع ايش الموضوع الامر والنهي الامر قد يخرج شيء غيره تنتخرج عنها هذا عنوان يعني، هذه ترجمة يعني هذا عنوان، يعني هذه ترى عنوان، هذه عنوان للما تحته. خلاص طبعاً تقول اللي فوقي ما رأيتهم لا، اللي جاي مول رايح. هذه عنوان اللي ما سيات، هذا عنوان يعني زي لو كنا طابعين طبعاً جديدة وحديثة كان حط عنوان حطها. هذا طبعاً. الموضوع أنه عنوان لما تحته. هذه ما إحنا ألس نقول لكم في الكتاب في لو وترجم المصنف لهذا هذا الباب وترجم لهذه الترجمة يعني عنوان يا مشايخ تر ترجمة يعني عنوان هذه ترجمة يعني هذه عنوان على معنى يعني لا تفهمون هذه لا هذه افهموا أن هذه عنوان اللي تحتها فاسألوا قبل أيوة أنتوا فإذا هذه ترجمة يعني عنوان والكلام اللي تحته هو اللي جاي على معنى أننا انتهينا من الأمر وانتهينا من صيغته وانت هنا مراتب وبعدين جانا مساله جديده وهي ما هو الذي يدخل وما هو الذي لا يدخل يعني من المخاطب الكفار يدخلون ولا ما يدخلون هو يدخلون الصبي يدخل ولا ما يدخل هذا عنوان يعني لو سوى طباعة جديدة كان يسوي عنوان يحط تحته المساله هذا القضيه, القضية ها الذي يدخل في الامر والنهي يعني مو يقول والذي لا يدخل حتى لكن انا قلت لكم الصيغه مشوشه الاسلوب مشوش فالعنوان هو الذي يدخل في الامر والنهي والذي لا يدخل يدخل في خطاب الله كذا وكذا أنا قصدي، ها؟ كيف أصولي؟ ما بده يكون الرسول يعني يحصر إيه؟ لا على كل حال يعني هو, يكون هو قد يكون لا وقد قد يكون هذه ورقات ورادي بالسطحها ما ما رادي هكذا والحين أتقول بالسطح. وذكر في بعضها أيضا تنبيه قال في بعض النسخ ال المطوع المتن الصغير مجرد مكتوب تنبيه وأيضا معدلة تعديل لطيف كاتب ما يدخل ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذا العنوان وهكذا ما يدخل في الأمر وما لا يدخل، و تحت الكلام الذي ساء. فالقضية يعني ما هي فظ ما هي معقدة، إنما أريدكم فعلًا لز... أيضًا حتى إذا تعاملتم مع الكتب القديمة، ليس كل كل عبارة فيها معنٌقديم أنها صعبة. لا، لا يعني لا تدخلون في الكتب القديمة على أنها خلاص بغلق. لا أحيانًا تجيك العبارة أن تعقد نفسك وهي أبسط من من من من من من أن تدخله وأن تتحملها. القضية أبسط من من من من هذا يعني. فينبغي أيضًا أنت... أن أن تأخذون الأمور بما يتبادل للذهن ثم تتدرجون من أسحل إلى أعقد ويوه كده هل الكتاب الممتدين الشيخ مسوي ورقات الممتدين أنا أتكلم حين لو لم يكونوا ممتدين ما دي أسنى نشرح في العنوان كان مشين أو خير <تصفيق> إن شاء الله الذي يدخل في الأمر والنهي يعني والذي لا يدخل. عنوان هذه ترجم عني هذا عنوان ترى. يعني لا أظن أنها كلام لأن الكلام سيأتي. فقال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وسيأتي الكلام في الكفار هذا كلام الشارح والساهي والصبي والمجون والساهي والصبي والمجون وغيره داخلين في الكتاب. صحيح. فإذا حينما يأمر الشرع بأمر ويقول أقيموا الصلاة وااا الزكاة إلى آخر الأوامر الشرعية فالمقصود بالخطاب والمعنيون بالخطاب هم المكلفون ولهذا نقول وخطاب الله متعلق بأفعال مكلف يعني متعلق بمكلف فالداخل المطاب يقول المؤمنون والكفار داخلين وغير داخلين سيئة الكلام عليهم لأنه يفترض أن الكلام على الأوامر الأوامر والنواهي تتعلق بفروع الشريعة وسيئة الكلام ولذلك ما أحب أني أستطرد لأنني سأرتب على هذا السؤال سيأتي وأحب أنكم أنتم تجيبون عليه حتى يكون الأمر أوضح لأنه لو تكلمت هكذا قد يكون بعضكم ما ينتبه لكن بالأسئلة يكون أكثر متابع خاصة... على عظم مباحث الأصول تحتاج فعلا إلى أسئلة واجبة حتى الإنسان يتابع لأنه لو استمر الكلام فيها يعني الإنسان ينعص فقال يدخل في خطاب الله المؤمنون يعني في قول يقيم الصلاة الخطاب للمؤمنين والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لأنه مرفوع عنهم القلم أيضا برفع الشرع هو الأصل أنه حينما يخاطب هو يخاطب الأصل أن الخطاب يتوجه العقلة الأصل أنه أي خطاب وأي تكليف لا يكلف للعقلة ولا تخاطب إلا عاقل ولا تخاطب إلا من يسمع يبصر هذا هذا هو الأصل حتى في حتى في معقولات الناس ومتداول الناس أنه لا تكون التعامل إلا مع العاقل الصبي الذي لا يميزه تخاطبه وأيضا كذلك المجنون وكذلك النائم والساهي كل هؤلاء غير مخاطبي فقال والساهي معروف الساهي والناسي على ما أنسنا الذي قد ذهل فهو غير مخاطر وفي علوم الخطأ والنسياء وهناك من فرق بين الساهي والناسي فقال الساهي الذي إذا ذكر لم يذكر والناسي إذا ذكر ذكر بقي غير ذلك الساهي من إذا ذكر لم يذكر والناسي إذا ذكرته ذكر هذا على قول ولا يهمنك إلا أن مقصده هنا بالساهي والناسي ألا معنا؟ أنهم مرفوع أنهم غير مخاطبين يعني الخطاب غير متوجه لهم في قوله يقيم الصلاة وفي قوله وآت الزكاة إلى آخر وكذلك الصبي أيضا غير مخاطب لأنه غير مكلف والمجنون أيضا غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكلف عنه. لكن الناس إذا ذكر يرجع عليه الخطاب مرة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها نسيها، لها إذا ذكر فيعود عليه الخطاب مرة أخرى حينما يرتفع المانع ومثل والمغمى عليه إلى آخره أما الصبي والمجنون فلا، طبعاً بإطلاق يعني، لا لا إلا المغمى عليه أن الإغما غير الجنون، الإغماء كان نوم غير الجنون. أما فيما يتعلق بترتب الأحكام، الأحكام يعني المجنون لو أتلف والصبي لو أتلف، فإنه يضمن الصبي لو أتلف مالا أو المجنون لو هذا إذا كان له مال، فإنه يضمن. لكن ضمان المجنون وضمان الصبي ليس من باب خطاب التكليف إنه من باب خطاب الوضع من باب خطاب الوضع يعني من الاسباب والشروط الآخري وليس من التكليف الذي هو شغل الذمة إنه من خطاب الوضع ولهذا الصبي يضمن إذا إذا كان له مال طبعا لكن لا يضمن لا يضمن غيره والمجنون كذلك إذا كان له مال ذمته فإنه يأخذ من ماله ويوعو. فهذا من خ... قالوا هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب العله معنى أنه من كون الشيء سببا وكونه مانعا فهو فعله كان سببا للضمان لا أنه تكليف على معنى يتعلق بالإثم والزجر إلى اخره طيب ولهذا قال والساهي والصبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب يعني في خطاب الامر قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعه او بظروع الشرائع كيف يقول هناك يدخلوا في خطاب الله المؤمنون يعني دون الكفار لأن مفهوم يدخل مؤمنون يعانا الكفار غير داخلين لا. يدخل المؤمنون معانا الكفار غير داخلين يقول هنا والكفار مخاطبون بفروع الشرعة وبما لا تصح به إلا به والإسلام أولا ما معنى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وليش وهل مخاطبون بوصول الشريعة؟ ويقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهناك يقول لا يدخل في الخطاب إلا المؤمنون كيف نوفق بين العبارتين؟ والله هنا يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهناك يقول لا يدخل في الخطاب إلا المؤمنون وما معنى؟ أولاً ما معنى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ اللي يعرفي القاضي عشان وما وما هو الحال في أصول الشريعة؟ وأنا بودي لو طبقو الكتاب حتى ما أحب يطالع في الحواشي طبقو الكتاب يا الشيخ غطوا هذه لا طبقو لأن هذه يبدو أنها كأنها مضحة أو شيء نطبق كتابك الشيخ الشيخ فيه فيه. ما أدري يكون أحسن يعني فما معنى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما وما موقف الكفار من صور الشريعة وكيف ان يقول يدخل خطاب المؤمنون وأنا أقول الكو المؤمنون مفهومه أن الكفار لا يدخلون ومع هذا قال الكفار يدخلون اللي يعرف يشوف. بعدين وراء. أن شاء. تبرع. مثلا التوفيق لله سبحانه. <تعالى> إيه. هذا من فروش شريعة. طيب الكفار مخاطب وين أو غير مخاطب؟ يعني مخاطب من فروش يعني. يعني, يعني. يعني شوف أنا شوف غيرك هذا يعني توضيح هذا الشيخ. المخالفون لأصول الشريعة أو فروع الشريعة لكن لما العلماء عقدوا فروع الشريعة طلع من صلاح ومن ذكاء لعلهم ما يترتب عليه المخالفة مثلا لو منع لا يعني مخاطبا بأصول شريعتهم فالخاطئ طاب له الجحام الناس يعني المخالف الشريعة ولا الشريعة هما منا ف... مخاطبون من للسجافه فت... معروف يعني لكن اللي... لماذا لماذا دائما الاصوليون يقولون والكفار مخاطبون بفروع الشريعه ما يتعرضوا للاصول مره هذا معنى معناه يعذبون على تركها طيب لماذا لا يقول الاصوليون والكفار مخاطبون باصول الشريعه ليش لماذا يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعه يعني الفروع عندها أهم من الاصول م? الفروع عندهم اهم من الاصول كل فروق... يعني لا, لا, لا, لا المهم على كل نشوف خلينا غيرك يشارك يعني ما من باب اولى ما دام قلنا الكفار محققوا اصول الشريعه وما يقولون ان الاصول والفروع <تصفيق> باب اولى ما دام مخاطبون بفروع الشريعة؟ على كل احنا مخاطبون... كل كلنا متفقون على اننا مخاطبون بوصول الشريعه لكن ليش ال... يكونوا مخاطبون بفروع الشريعه ولا هو الكلام الاتفاقي واضح يعني لا يمكن يطال يكون, يكون مخاطب مخاط يكونون مخاطبين بالفروع ولا يكونون مخاطبين بالأصول هذه يعني لو لو دخل في الاصل ما يغني عن الفرع عندما يكون إن إذا أمة سكتوا عن نسألت الأمر الاتفاقي لا كلام فيه الأمر الاتفاقي منا وفتو فتوهنا الشريعة هذا لا يتعرضون إليه لأنه أمر اتفاقي <تصفيق> نعم هو هذا على معنى أن مسألة أنهم مخاطبون بالأصول هذه لا نزاع فيها لماذا لأن لأن الرسل مبعوثين لمن حين حين ما يكون شركوا كفر يبحث الرسل فالخطاب لاصل ل... لجميع الناس فالمؤمنون يستجيبون الكفار يبقون لم يستجيب فهم مخاطبون قطعا بوصول الشريعة وهذا لا نزاع فيه ولهذا ليس محل بحث يعني مخاطبة بوصول الشريعة ليس محل بحث وصول الدين وأصل الإسلام مخاطبون به قطعا، وهم وأصل و أصل في نار جهنم بسبب هذا بسبب الكفر. لكن مخاطبون بفروع شريعة مسألة خلافية، فهي مسألة خلافية. ولهذا يذكرها الأصوليون في الأصول ويتذكر حينا في العقائد، يتذكر حينا في العقائد ويتذكر حينا في ما بحثوا فيه. فهم يقول والكفار مخاطبون بفروع شريعة. على معنى هي الأصل أنه لا تصح منهم، أليس كذلك؟ فروع الشريعة لا تصح إذا لم تلقي العصي. ولو لو أن لو أن, أن كافرا تصدق ما قبل الله منه، وهنا فرضنا من فروع الشريعة. لو أن لو أنه مثلا وصل رحما أو أن هذا كله لا ينفع. لكنهم مخاطبون على الرغم من أن هذا هذا محل النزاع. هم مخاطبون بفروع الشريعة مع أنها لا تقبل منهم وبعضهم يقول لا مخاطبون من بس فهو يقول أن المخاطبون والمقصود هو زيادة عذابهم المقصود بقوله هو أن يزيد عليهم العذاب نعم ايه هو هذا وبعضهم يقول لا هم مخاطبون من الأصل وخالف الأصل فهم في نار جهنم هو القضية منتهية فإذن المسألة تنصب لأنها مختلف فيها فهو, فهو يشير إلى خلاف لفريق غيره فيقول والكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويستدل بقوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين فالصلاة فرع وإلا نقل وكنا نكذب بيوم الدين فالتكذب بيوم الدين هذا هو الأصل الكفر بالأصل لكن هنا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين كل هذه فرعيات ومع هذا حسبوا عليهم فهم من أجل زيادة عدد ومثل قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يتنزك سكايا من فرع مسألة فرعية ومع هذا هم مخاطبون بها فإذن هذه المسألة فإذن في قولي في السابق وادخلوا في خطاب الله المؤمنون على معنى نمو المقصدون بالذات على معنى يثابون على الفعل بالنسبة للأوامر وعرضة للعقاب على التركيب و... ف... ف... فهذا أصل خطاب فيهم لأنهم مؤمنون بالأصل بينما الش... الكفار مخاطبون بأصل قطعا لكن الكلام على الفروع لأن الأوامر والنواهي في أصول الفقه يبحث فيها في الفروع يعني مباحث أصول الفقه كلها تبحث في الأحكام والأحكام هي مسائل الفروع ولهذا يقولون والكفار مخاطبون بفروع الشريعة أما الأصول فهم يبحثون في أصول الدين وليس في أصول الفقه وهذا حلالك صحيح إنه مخاطب. أينه مخاطبون في رأي نعم. ولهذا قال والكفار مخاطبون في رأي وبما لا تصح إلا به اللي هو الأصل الإسلام. طبعا الفروع ما تصح إلا إذا صح الأصل. قلنا لو تصدق لو لو ذكى لو وصل رحمه أو كذا هذا ما تنفع. فهم ومع هذا مخاطبون نبيا وأيضا من باب المخاطبون بما لا تصح إلا به اللي هو اللي هو الإسلام. وهذا طبعا معروف. بحثه أصول الدين، بحثه في مباحث أصول الدين. لقوله تعالى ما سلككم في الزقارة ولم لك من المصلين وفائدة خطابهم بها عقابهم يعني زيادت عقابهم عليه. <تصفيق> لا هذا شيء آخر قضية أنه يعني نملي لهم أو نمدهم أو يثاب عليها أو يعجل لهم حسناتهم هذا شيء آخر يعني. لكنه المهم المعصية على معنى حينما نقول مخاطبون ولم يفعلوا فيزيد عقوبته. نعم إذا فعلوا ما تنفع تنو فعلوا ما تنفع لكن الدولة لم يفعلوا تزيد الحكومة هذا الكلام الدولة لم يفعلوا تزيد الحكومة إذ لا تصحو منهم في حال الكفر إلى آخره والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده نعم هذه أيضا مسألة كذلك في من متعلقات هذه مسألة بين الأمر والنهي لأننا سندخل في النهي ولهذا النهي لن نطيل فيه أبدا يمكن أن هي الآن إن شاء الله لأنه الكلام الذي قلناه في الأمر نقوله في النهي سواء بسواء إلا في قضية المشير إليهما فقال هنا والأمر بالشيء ناهي عن ضده والنهي عن شيء الشيء أمر بضده أحيانا الشيء كله ضد فيراد به الجنس فأحيانا كله أضداد عندنا الضد وعندنا النقيض عندنا الظيد وعندنا النقيض يختلف ضد عن النقيض. فالقيام نقيضه، آه؟ القيام؟ ها؟ ها؟ القيام, ها؟ ها؟ ها؟ القيام ضده. اللاقية، النقيضه اللاقية، لأن النقيضان لا يجتمعان ابدا بينما الظدّان قد يجتمع. السواد ضد نقيضه اللأس، لكن البياض ضده وليس نقيض. السواد البياض ضد, ضد السواد وليس نقيض. فالنقيضان لا يجتمعان ابدا لا يمكن يجتمعان، لكن الظدّان يرتفعان. ولكن لا لا يجتمعان الظّدان نعم الظّد نعم كالبيأ البياض والسواد أردات قطعاً وليس نقيض لأن نقيض السواد اللا سواد وليس وليس البياض وكذلك القيام اللا قيام لأن القعود ضد وليس نقيض الركوع والسجود هذه كلها أصداد وليست نقائص وليست نقائص. بديناه ولهذا يقول هذا الأمر بشيء عن أصداده أحيانا. قال كل أصداد كثيرة وليسوا الد واحد. فهذا فهما يجت... أن قيظان لا يجتمعان ولا يرتفعان لأن ما يمكن يعني يعني على معنى أن قيظان لا يمكن إذا وجد واحد ما يمكن وجد الآخر مستحيل يعني عقلا أنه إذا أن قيظان لا, لا لا يرتفعان ولا يجتمعان. يعني لا بد واحد موجود وواحد غير موجود لكن ضدها لا سيد هرمي يجتمعون لأرتبعان أحتاج حريقة إن شاء الله وشوف غابت عن ذهني الآن لكن على كل حال بش... ولهذا يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده وأحيان نهي عن أضداده بينما النقيض لا يكون إلا واحد ولا يكون نقائض إلا من باب التسامح هذا كلام يكون في المناطق أما التسامح قد يكون نقائض وقد يكون أضداد وقد وقد يعبرون بالضد عن النقيض هذا التسامح إنما كلامنا على مصطلحات أهل الكلام والمنطق التي يعني كل كلمة في مكانها لكن التسامح عند لغوي ولا أسلوب صعب ولا أسلوب خطابي ولا هذا أيضا في المنطق في أسلب خطابي وأسلب برهاني وأشياء البرهاني هذا لا لا نزاع لكن الخطابي يثاري بينما لو لو تمارس قد تجد فيه أشياء ما يعني لكنه يثير جماهيريا كما يقال فالأسلوب الخطابي أو الأسلوب الإقناعي هذا مجرد بينما لو لو لو لو, لو, لو وضعته تحت مجهر المنطقية حيانا ما ما يسوي شيء وهذا كثير من الأشياء الخطابية تأخذ بالناس لكنها لو تحللها تجد أنه تحتاجها نظرا كثير فيسموه أسلوب إقناعي لكنه ليس برهاني البرهاني هو الذي كما يقال ما يخرلمه على معنى أنه حجة بحجة لكن الإقناعي لا يسموه أيضا جماهيري حتى يسموه جماهيري فعلى كل حال حينما يتحدث بالضد والأعداد والنقيص المراد المصطلحات المنطقية، لكن أحيانًا قد تجدون تتساهل بعض الفقهاء، تتساهل بعض الفسرين والشروح نقيد والضد بمعنى في تساهل. لا, لا هو نعم، هذا يقال سمع الكفر نعم، لا ما في شك، لكن عادي أحيانًا يعني قد يقصد الإنسان لا إسلام، يعني أثر وقد يقول كفر، وأحيانًا سماه كفر وشرك وإلحاد كل هذه مسميات ما في فالأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون هذا على اعتبار أن السكون هو نقيب ل للحركة لا يتصور سكون اجتماع سكون وحركة أو حركة معت لو, لو أمره بالحركة فمعنى أنه لا يسكن أبدا قد تحرك فإنه أو قال أسكن قال له يعني معنى لا تحرك إذا كان السكون اللي هو معنى ضد الحركة وأحيانا قد تكون السكون مثلا بمعنى البقاء والمكوث والجلوس هذا شيء آخر لكن مرادنا السكون بمعنى مقابل الحركة وإلا حيانا قد تكون بمصطلحات اللغة مثلا أسكن أنت وزوجك للجنة يعني ممكن ربا غير السكنة اللي هو معناه قلة الحركة فيختلف يعني. عليكم السلام والنهي واستدعاء لا نقف عند هذا القدر حتى نستوعبها في الجلسة القادم يكون أفضل إن شاء الله وإلا كان بيودي لو وقف عند العام الخاص لكن يبدو الموضوع نقيح عنده حتى نشوف المسألة إن شاء الله شاء. وأترك بقية ال... الوقت اللي ذكوا لنا تاسيلة صلى الله وسلم على خير خلقين نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كيف نفهم حديث معاذ إنه أرسلوا اليمن صلاة وقال بين كل شيء كئن أطاع ولذلك هل كئن هذه شرطية ان لا ما لا, لا ما يبدو لا, لا لا لا إنما على معنى أن المقصود على معنى أنه هو ليس ليس يعني لكن هذا دليل على أهمية هذه ومعلوم يعني ولهذا العلماء يرتبون أن أهم الشهادته العصل هو الشهادتان ثم أصلاه أهم واركان نساء بعد الشهادته ولهذا جرى الخلاف في قضية كفر تاركها كسلا لأهميته بينما لم يختلفوا في أن من في أن من أقر بوجوب الزكاة ولو ينكر وأنه لا يكفر ولو لم يخرج لا يكفر ليس كذلك فهناك تدرج من حيث لا من حيث ال لزوم التحقق إلا من لكن من حيث قوة الطلب الشرعي من حيث قوة الطلب الشرعي يعني ولهذا في حينما يقول الحنفية والجمهور حينما يختلف الحنفية والجمهور بين الفرق بين الفرض والواجب الح الجمهور لا يختلفون في أنه نعم هناك هناك بعض ال ال الأحكام الشرعية أقوى في الثبوت من من من من الأدلة الأخرى لكن يقول هذا لا يؤثر الحنفية يقول لا يؤثر فبيكون الواجب ما ثبت بدليل ينظني بحيث أنه يعني أخف في الطلب و... وأخف في الإثم أيضا كذلك الجمهور يقول لا هو صحيح أنه أقوى قراءة الفاتحة طلب عليها أكثر وبينما وكذلك أيضا مطلق القراءة وقد القيام لكن يقول لا في من حيث الطلب واحد لكن من حيث توافر النصوص صحيح لكن هذا لا يؤثر فهون الكلام. أقصد يعني إن رضي الله أول ما تدعوني لي التوفيق إيه. أي. نعم. ويحفظ الله. نعم. هل يتربط عليها إذا هم دخلوا في بالإسلام إذا بعد ذلك يخاطبون فروع الشريعة ولا يفهم من هذا الحديث أن لا لا أصل كلمة الخ الخطاب بفروع الشريعة هذه مسألة كما قلت لك ما هي ما, ما هو موضوع أن ولذلك مو بالإجماع أن الفروع الشرعية لا تصح من الكفار ولا وتوبيها ما تصعب لأن الأصل غير موجود عندهم فهم مخاطبون بها من حيث أنهم إذا لم يم من حيث أنهم يعاقبون عليها حيث إذ لم يفعلوها بس لكن لو أتوب ما تنفع لا يذهبون عليها في الآخرة وقد يذهبوا في الدنيا يبارك لهم ويمد لهم إلى آخره وذكر حسن كما قال النبي بنت حاتم الطائي أينه نسنت لنا شاعر ابن هذه يعني الصيغة هي تعبيه إيش الصيغة تعبيه لا مو من الذي إيشو هذا المريء أملاها لا هو الأمر محيث محيث أصل لغة يعني إحنا يقول قل وقم أصل لغة إحنا قلنا أشأرنا في أول حديث ان في في دلالته اللغويه هل تدل على الوجوب أو لا فقام قالوا اصل الوجوب اذا لو قال لو قال ان العبد لسيده اسقني ماء ثم لم ينتزل وعاقبه ما كان ملوما هذا من هذه اللغة هذا لكن حسن. هم يكون اختلاف يكون هم يقتصرون لهذا اثنان يكون كلام ينزهون الله اي يقول, يقول كلام النفسي يقول الكلام النفسي الكلام هذا قران هل مين اللي هم يقول لفظ يعني معن اللفظ ليس ليس لله من الجبرين عاد ما أدري عند تفاصيل ماذا وماذا لكن يقول أخوان لسه ما يستطيعوا يقول عليهم هذا إنما قولهم إن الكلام يكفي عادي وليس جعل. وإنما جو الفؤاد إنما جعل. لا هذه ما, ما ما ما هي ما, ما, ما هي مسلمة؟ ولا هو يستشهد بمثل هذا؟ إنه وأنا أظنها أيضا قديمة. يا قد تكون محدثة. محدثة, محدثة. محدثة. محدثة. محدثة. محدثة. محدثة. ما ما, ما... محدثة إنه ما إنه الكلام الذي في الفواد وينما هذا ما هو يعني ما هو حتى حتى لو فرضنا أنه صحيح يعني كما قلنا يعني حتى يكون قولا لابد أن يكون له قرنة كما قال عز وجل ويقولون في أنفسهم فلا نعرف أنهم قالوا إلا فلا لا, لا نعرف أنه قول إلا بقرينة دلت على أنه فعلًا قالوا في أنفسهم ولاكن ما نعرف لا ما قالوا في أنفسهم ما وزكري عليه السلام فأوحى إليه ما نسب به كفرة أوحى كرة. يعني أشار. طيب الوحي ما هو كلام؟ لا. الوحي؟ لا الوحي ليس ليس دائمًا. مع كلام. أليهاء؟ قد يأتي بالكلام. قد يكون عن طريق الكلام. لكن ليس كلام. يعني معنا أوحى أش أشار. كما في قصيدة وأوحى رب كان نح. ليس ليس ذراني يكون في كلام. ويرى حتى قالوا في الوحي لام موسى أنه إلهام أيضا. وأوحى رب كان الوحي بالقرآن الرسول صلى الله عليه وسلم غالباً يكون كلام هل محي كلام هذا ومن أسالي من من أساليب الوحي من من من يعني طرق الوحي كله غالباً الوحي قد يحي وقد يحي بالإشارة يسمح ولهذا حينما أشارت إليه لن يكون كلام لأن نظرت لا تكلم فقال سارته وهذا وحي إليهم أنسبه وغذا ولهذا في الآيات الأخرى في آه في في آه في, في سورة الله العمران في قصة زكريا لا لا تكلم إلا رمز ألا تكلم ذات أيام إلا رمز إن شاء الله الله وسلم على خير الخربي نسمي الله وعلى الله وصحبه جاء الشيخ والله ما جاء